أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم ما يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آل بما فتح الله عليكم قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم. لا الدكتور بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به فمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا اتخذتم <تخذتم> عند الله عهدا فلن <يخلف> الله <عهدا> أم تقولون على الله ما لا تعلمون <بلا> من فسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فيها خالدون وإذا أخذنا من فاق بني إسراء وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم فما أقررتم وأنتم تشهدون وأن تخرجوا نفرًا فقم منكم من ديارهم تباهرون عليهم أسارا تفاذوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء يا من يردون إلى شد العذاب ومره به رافل عما تعملون. ولائك الذين اشتروا الحياة الدنيا في فلا يخفف عنهم قَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ فَكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقٌ قَدْ وَفَرِيقٌ ثابون من عند الله مصدق لما معهم وكانوا منه قبل يستفتحون. for ثم اشتروا به انفسهم أن Oh, لفضيله الدكتور محمد فَاطَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَلَقًاكُمْ الطُّورَ وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقوة قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما به إيمانكم إن كنتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنره ابدا بما قدمت أيديهم والله عليم وعالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا أحدهم لو يعمر ألف سلة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر All tango إن الشياطين الكفر ويعلمون الناس السحر حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعل ما هم بضارب به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ي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 Hello! ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم الله يختص برحمته من الله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم